إن نقول إلا اعتراك بعض آلهة نابسوا قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنورون إني توكلت على الله ربي وردكم ما من إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تظرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيم ولما جيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد يحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله, رسله واتبهوا أمر كل زبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاذا كفر ألا بعدا لعاب قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أن يشأكم من الأرض واستعمركم فيها قريب مهيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهى ما أن نعبد ما يعبد آبادنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب